أداة الاستفهام كيف؟ تستخدم للسؤال عن الحال مثل كيف تساعد الفقراء؟ الإجابة سوف تكون أنفق سراً وعلانياً وهو حالي أثناء الإنفاق.